فَلَمَّا أَظَأَتْ مَحَوْلَهُ ذَابَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ الَّا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء, وأنزل من السماء ماءً فاخرج به من السماوات رزقا لكم فلا تجعلوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كنتم فِي رَيْبٍ مما نزلنا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِصُورَةٍ من مثله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 في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تتفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني فقال أنبئوني بأسماء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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذى لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض نادوا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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به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 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وان الله كبيره الا على الخاشعين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 يَأْسُفُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ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 إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا, فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين اودوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر من بالله واليوم وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يعلنون وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ أُمِّيَ إِلَّا يَبَنُّونَ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 بَلٰمَن كَتَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ ذِي آلِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَذَا الَّذِي قُتِلُونَ وتخرجون فريقا منكم, من فريق منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم واللؤلؤان وإيئثكم أسرار تفادوهم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 ففريق وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ الله وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ يؤمنون اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ولما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ علم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 وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا فيما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 لَفَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وربينا الآيات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 جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السمع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 مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويزكيهم إِنَّكَ أَنْتَ العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا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 إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله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 وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون ما في الله وهو ربنا وربكم ولنا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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 ولئن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تبعوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بعض وَلَئِنِ اتبعت أَهْوَاءَهُمْ ك إذا لم نظلم، الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك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 لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفاء والموت من شعائر الله فمن جَلَبَيْتَ أَوَيَعْتَمَرَ فَلَا يُنَاحَ عَلَيْهِ أَيَّ الطَّوَفَ بِهِ مَا وَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك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 سَأَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن موص جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فأصلح بينهم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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خير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 فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعذة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا لَئِن تَتَوَلَّكَ على اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان فليستجيب عَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَعِلَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ صِيَامٍ وَفَتْأُ إِلَى نِسَائِهَا إِلَّا فَإِنْ أَصْبَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك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 أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه، ومن تأخر فلا اسم عليه. لمن اتقى واتقوا الله وعلم أنكم إليه تحشرون.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 له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا ولكن خطوات الشيطان إنه لكم ان مبين فإن بان من بعد ما جاءتكم البينات بان أن الله عزيز حكيم الله الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سال بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن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 متواحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا اختلف فيه إلا الذين أطوه بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق لإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَوْا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمِيسَرِ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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لَكُمْ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَإِنَّ أَرَادْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيتمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَلْمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ 119. ولم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طلقتموهن مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا مَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يعفو الذي أَوْ تَسْتَغْفِرُوا النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَضُوا لِلْتَقُوا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِقُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوَصَّى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ من بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ موسى إِذْ قَالُوا لنبي لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نقاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 مملكه يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ان يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم، أن يأتيكم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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيٌّ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم أضل فسدة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا أمفقو مِمَّا رزقناكم من قبل أي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا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 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بعد مَوْتِهَا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 وَأَضُؤْ إلَى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَضُؤْ إلَى الْعِظامِ كَيفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا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 دينك سعيا وللم الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها 119. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَأَنَّهَا تِلْكَ الْجَنَّةُ فِي رَبْوَةٍ أَصَابَهَا فأت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أَيُّ أَحَدُكُمْ تكون تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نخيل تجري من تحتها جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار، فاحترقت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 الأرض، ولا تيمم الخبيث منه تُمثكون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبدوا الصدقات فنعماه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 للفقراء الذين أُحصِّوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفن مُبْتَ بسيماهم تَعْرِفُهُمْ بسيماهم لا يَسْأَلُونَ الناس إِلْحَافًا وَمَا تنفقوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 صدق الله وذو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 وَإِن تَفْعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقُ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كنت طُعْمَنا سفرٌ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امنا بعضكم بعضا فليؤد الذين استمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتم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 إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما افضل ربنا لا تؤاخذنا ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل وَمَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا واغفر لَنَا أَنْتَ مولانا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين